بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 114. فيها يفرق كل أمر حكيم 115. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين 116. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 117. رب السماوات والأرض وما بينهما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 فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ألين رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاء 117. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 118. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم رائلون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 117. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 118. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون 119. كم تركوا من جنات وعيون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 119. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين 110. من فرعون 111. إنه كان عاليا من المسرفين 112. ولقد اخترناهم على علم على العالمين 113. الأيات ما فيه بلاء مبين إنها هؤلاء إلى قلون لا يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمشيرين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل نيقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عنه 116. مولا شيئا ولا هم ينصرون 117. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 118. إن شجرة الزقوم 119. طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 122. خذوه فاعتلوه إلى سائل جحيم 123. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 124. ذوق إنك أنت العزيز الكريم 125. إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أنين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين